الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كلنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلدون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هول علينا سفرنا هذا واتو عمنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون كائبون عابدون لربنا حامدون